قَادَقَ وَالْقُرْآنِ لِلَّكِ بَلِ الَّذِينَ كَسَرُوهُ فِي عِدَّةِ وَشِقَاقٍ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن واجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجابا وانطلق الملأ منهم أدرسوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرابا ما تنعمى لهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا خلاقا فأنزل عليه الذكر من بيننا بل أمثي شك من ذكري بل لما يدوكوا عذابا أم عندهم خسائر رحمة ربك العزيز الوهابا أم لهم الك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهدوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاب وتمود وقوم صحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عطاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة وقالوا ربنا عد لنا كطنا قبل يوم الحساب اصمر على ما يقولون واذكر عبدنا ذا هود ذا الأيد إنه أواب إنا تفرنا الزبال معه يتذبحن بالعسي والإسراق والطير محسورة كل له أولى وشتدنا ملكه وأتيناه السماة وفصل الصياد وَهَل أَتَكَلَّبُ الْحَصْم إِلَّا تَسْوَرُ الْمَحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَتَفَضَّعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَقْفِ قالوا لا تقف قصمان بها بعض ما على بعض فاحكم بيننا, بيننا بالحق ولا تسطط وهدنا إلى تواء الصراط إن هذا وتسعون لعنته ولي لعنت واحدة فقال أكسليها فقال أكسليها وعزني في الخضارة قال لقد غلبك بسؤال لعنتك إلى لعادي وإن كثيرا من الخلق لا يبغى بعضهم على بعض إلا اللذين آمنوا إلا اللذين آمنوا عن الصالحات وقليل ماهم وظنناهود أن لما فتناه غسته يا داود إننا جعلناك يا داود إننا جعلناك خليفة في الأرض فحكم يا داود بالحق ولا تستبع الهوى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 هما باطلان ذلك قن الذين كفروا ويل للذين كفروا من النار أما جعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أما جعل المتقين كالحجاج كتاب أنزل إليك مبار و كل يذبر آياته و ليتذكر أول الألبام و وهب لداود ليمان نعم العبد إنه أبواب إذ عرض عليه بالعش الصافنات فقال إني أحببت حب القير عن ذكر ربي حتى ثوارت بالقجابة ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا قال رب اغفر لي وهبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعثي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رقاء حيث أصاب تَصَفَّرُنَا لَهُ الرِّمِيحُ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَآءً حَيْثُ أَقَابَا وَالشَّيْخُونَ كُلَّ بَنٍّ مَائٍ وَضَّوَى وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَطْفَابِ هَذَا عطاب بغير حساباً وإن له عندنا لزلفا وحسن مآبا واذكر عبدنا أيوب إلا ذا ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ارقب برجلك هذا مغتسل منك وَعَادَ غَضَبُهُ عَلَى الَّذِينَ أَنفَوا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغًّا فَاصْبِرْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ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 المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليسعوذ الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآبا جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متفئين فيها يبعون فيها بفاكهة كثيرة وسراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من جهنم يصلون لها بإسم هذا هذا فليذوق حميم ورسى مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس قالوا ربنا من قدم لنا هذا فجده عذابهم ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى فاتخذناهم فخريا أم زاغت عنهم الأبطار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار كل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون علم ب ملَ إذ إ بل ملائكة كلهم أجمعون إلا إبنيس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبنيس ما ملعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير وَلَقَدَ لِي مِنَ النَّارِ مِنْ طِينٍ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَدِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْمَتِهِ المنذرين إلى يوم الوقس المعلوم قال فبيع عزتك لا اغوي منهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لامن جهنم ب منك وبمن تبعك منهم أجمعين قل ما تسألون عليه من أدريه وما أنا من المتكلين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمون من